فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بنسبوقين فذرهم يقوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداف سراعا كأن عَتَن اَوصارُهُم تُرْهَقُهُم ذِلَّةٌ لَذِكَا الْيَوْمَ الَّذِي كَانُوا مَوْعُودُونَ اِنَّ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عذاب أليم.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 ربّ إِّ دَتُقَوّْ لَلَهُ وَنَهار فَدَنْ يجهممْ دُعا إِن إَِّ فِار وَإِني كلُ ماَا دَْوتُهُم للتغثِ غَلَهُمْ جَنُوا صَاضِعَهُم فيِي آلَانِهِ وَاسْتَووشَث